تسع استمع للحوار ثم قرأه يسقط الثلج ما أجمل سقوط الثلج يا أصدقائي نعم الثلج يسقط جميلا سمعت من النشرة الجوية أن الثلج سيستمر طوال يومين إذن سيغطي الثلج كل الأماكن ونستطيع أن نلعب فوق الثلج غدا ومن الممكن أن نصنع رجل ثلج في الحديقة ولكن ستكون درجة الحرارة أربع درجات تحت الصفر غدا البسوا المعطف والقفاز والوشاح قبل الخروج من البيت يا أصدقائي ما رأيكم في أن نلعب فوق الثلج غدا وأن نصنع رجل ثلج في الحديقة يوم الخميس فكرة رائعة